ودعناك لحظة مضت بأثقالها وأحزانها وادعناك كلمة أبقت من بعدها ذكراك وادعناك نقولها لك يا من فقدناك بحسن وداعا يا أحبتنا وداعا وداعا والقلو وقدم وداعا والأحزان تغطرم وداعاً, وداعا وداعا والقلوب دمو ذرى الأحزان تغطرم ودمع ساكب يجري على الوجنات على الوجنات يرتسمون فراقك فت في عضدي وشل لأجله القدمون ورمسك دام في خلدي ما دام عاشت القيام رحلت بغير ما خبر وذاع بوجدي الألم فوجعت وقلبي المكنون لا يرقى فيمتئم لا يرقى لا يرقى حميدا كنت في الدنيا كريم الطبع ملتزمون حميدا كنت في الدنيا كريم الطبع ملتزمون كنت لنا بها أملا وسعيك في الهدى قدمه وعشت بها على حدر وانت اليوم في شغل وجرحي نازف كدم وجرحي نازف فيا ربي رفعت يدي وَكُنْ لِي خاضعًا لَكُمْ فَيَا رَبِّ رَفَعْتُ يَدِي وَكُنْ لِي لَكُمْ أَلَا أَدْخِلُ في فردوس ينتظرون ألا أدخِر دار رضا وفي فردوس ينتظرون أي سؤال تريدون له مني جوابا؟ فقدت نعم فقدت وعشت حقيقة وداع. عشت حقيقة الحزن وبعد لا جواب ولا مقال بل هو الدمع والصبر ولسان الحال والدعنى